قالوا على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعون دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد لمن ضره اقرض من نفعه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 وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَتَّىٰ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا الْخَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 والصابرين على مَا أصابهم والمقيم الصلاة وَمِمَّا رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ جَعَلُوا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها لِأَمْرٍ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 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عاقب بِهِ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَنصُرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, ويولد النهار فِي اللَّيْلِ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 114. الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 116. إن الله لطيف خبير 117. له ما في السماوات وما في الأرض